ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة في عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب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 سَمَاءٌ أَوْ جِثْتُمْ عَلَيْنِ الْخَيْلُ وَذَرِكَابٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَنْسَلِطَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ ولذي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَلاَ يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 والذين تبوا وأذل رولي مِنْ نمى قبلهم يحبون من هاجر إليهم مَنْ من هاجر وَلَا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويترن ويترن على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفوا منا للكتاب لئن خرجتم لأخو جن معكم لأخو جن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدأ وإن قتلتم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن لدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدرهم من الله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 ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اخْفُفْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم